اِسْتَوْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَوْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَوْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَذِي حَرْمٍ خَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَن يَقَاتِلُوا كَرِيبُ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ ورِنَا رُجَّنَ مَا أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَأْتِ கூ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى الطَّائِفَةِ مِنْ قُمْ فَاسْتَذَنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ مُرْضِيتٌ بِ قد أول مرة فاقعدوا مع الخالق ولا تصل على احد من غم مات ابدا الا تقوم معنا قبره ان هم كفروا بالله ورسوله وماتوا ولا تجبنك اموالهم واولادهم واذقهم جزاء الابرار انما يريد الله ان يعذبهن بظالم في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كاف وإذا أنزلت سورة أن آمنون تَذَنَّكَ أُولُو الظُّلْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا